بوك تو فيندكساس ستة وخمسون ستة وخمسون سانتاي المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس آمي وجود رغبة وجود رغبه نئامس. لدينا الرغبه لدينا الرغبه نئامس. ليس لدينا رغبه ليس لدينا رغبه تيمي الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف مي أشعر بالخوف, أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. لا, أشعر بالخوف لا أشعر بالخوف توفر الوقت. توفر الوقت لديه وقت. لي نحر ستنقل ليس لديه وقت ليس لديه وقت أنوي الشعور بالملل الشعور بالملل شي أنوص هي, بالملل. هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل شي نأنوص هي لا تشعر بالملل. هي لا تشعر بالملل. ملصاتي. الشعور بالجوع. الشعور بالجوع. شو بملصاتس؟ هل أنتم جوعة؟ هل أنتم جوعة؟ شو بنا هل أنتم غير جوعة؟ هل أنتم غير جوعاء؟ صويفي الشعور بالعطش الشعور بالعطش شو بتصويفس هم عطشة هم عطشة شو بنا هم غير عطشة هم غير عطشة